أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ آمين رحمت ربّي إذا لمستم إلا أن مسكتم خشيةً لياء فاقوا وكان الإنسان مقطورا ولقد آتينا موسى تسع آياتٍ رَأَىٰ وَنُونًا إِنِّي لَأَبُّ نُكَّيَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ يا فنعون مذبورا فأراد أن يستخزهم من الأرض فأرحنا هو من معه جمعا وقلنا من بعده بني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد وَتجنَّ بكُملَ فيِي ف وَبِحَِّأَ ذَلناهُ وَ بِالحَقِّ نَذَل وَماَا أَسَلناكَ إَِّا مُدَّر وَنَذ وَقُآان فَوَقُناهُ كَفَرأَهُ عًَا سِعَلَ مُك وَنَزَلنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأبطان سجدا ويقولون سبحان ربنا هُنَا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ